إِلَّا كَمْ أَرْسَلْنَا فَقَدَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَهُ من بعد من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم منامن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكلاه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة الوسقال انتصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا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 الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدر قوم الظالمين أو كالذي مضى على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن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 ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون